إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إلي يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن ان لا يعلمون وما من دابه في لوذ ولا طاير يطير بجناحيه الا امم منسالك ما ثروتنا في كتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون سوقین تقیب پل إِنَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدَعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدَعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدَعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا لِكَتَأْوَقَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رأيتم إنخذ الله سمعكم وأبصاركم وقتم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل رائتكم إن تاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا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 إليكم إني ملك إن اتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لعما والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يطافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليون ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرط الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء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 انه هو غفور رحيم وكذلك نفصل لاياتي لا لكي تستبين سبيل المجرمين قل ان من رهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع قلني على بينة من ربي وكذلتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاطلين بھی لو والله آلم وال